أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ كِتَابٍ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ فِيهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ نَجَّانَا مِنَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا ¡Uli! to il dumän tä kö O tomän tän kö vi وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يستطيع تخذي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل شَئ إِنَّ إِلَّا أَن تَنقُم مِمَّ قُمْت قَ وَإِنْ أُنذِرُكُم مَّا خُنَفْثَ Mmm. -hmm.